بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوقفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا ربهم وارضوا أنفسهم، وإذا حللتم وَلَا ولا يجرم أنكم شناءقوا أن صدّوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واتقوا الله ان الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما يحل لغير الله به والمنخنقه والموقوذة والمتردية والنطيح وما اكلت السبع الا ما ذكيتم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 اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثن فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكنوا مما أنسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أُوتوا الكتاب حل لكم وطعام الذين أُوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم. من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين غير مسافحين ولا متخذين أخدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره وهو في الاخره من الخاسرين يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه, إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم فاصلوا الى المرافق وامسحوا برؤوسكم واودوا لكم واود الى الكعبه وَإِن كنتم جنبا فَاطَّهُرُوا وَإِن كنتم مَّرْضَىٰ أو على سَفَرٍ أو جاء ايبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم مما يريد الله ان يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ولكنه يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واستقوا الله, إن الله عليم بذات الصدوء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله ولا يجرمنكم شنأن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوه وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وادر عظيم وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْتُقُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فكف أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منه اثني عشر نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وآمَنتُم برسلي وعزرتموهم وأقْرَضْتُمُ الله قرضا حسنا وأقْرَضْتُمُ عنكم سيئاتكم حسناً جنات عَنكُمْ من لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ مِنْ تَحْتِهَا الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم واجعلنا قلوبهم قاسية يحركون الكلمة عن مواضعه ونسو حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا انا نخا اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا, فنسوا حظا مما ذكروا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 ما كنتم تخفون من الكتاب ويعقوا عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي بالله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه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 ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لم ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يطافون أنعم الله عليهما عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إما لن ندخلها اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال ربي إني لا إلا نفسي وأقيه فافرق بيننا وبين القوم الفاتقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين فلا تاس على القوم الفاسقين واثلو عليهم نبأ بني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما, فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا قال إنما يتقبل الله من المستقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما أنا بباسق يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله ضرابا يبحث في الأرض ليوريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى اعددت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي فاصبح من النادمين من اجل ذلك فتبنى على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس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 الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ابتغوا إليه الوسيلة, إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا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 عذاب مقيم والسارق والسارقة سقط أيديهما جزاء بما كسبا جزاء بما كسبان من الله والله عزيز حكيم فمن تاب منه بعده ظلمه وأصلح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 كفر من الذين قالوا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون الكذب سماعون لقوم اخرين لم يأتوك لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذوا ومن يرد الله فتنته فلا تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم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 ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين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 وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة مصدق لما فيه دو فيه دو ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنديل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما ظل الله ولا تتبع وهم عما جاءك من الحق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 ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مودعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم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 يجاهدون في سبيل الله ولا يطافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا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 وإذا ناديتم إلى الصلاة استخدوها هدوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مَثُوبَةً عند الله من لعنه الله وغضب عَلَيْهِ وجعل منهم الْقِرَدَةَ والقنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وَأَضَلُّ عن سواء السبيل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 لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلوله قلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوقتان ينفق كيف يشاء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 ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم وما من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتفدة وكثير منهم ساء ما يعملون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 حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك قغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين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 لقد أخذنا ميتاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا, فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أَن لَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَقُمُوا فَعَمُوا وَقُمُوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَقُمُوا ثُمَّ عَمُوا وَقُمُوا بِمَا يَعْمَلُونَ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 أفلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة, وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام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 قل يا أهل الكتاب لا تغنوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا, قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل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 لبئس ما قدمت لهم أنفسهم ان سقط الله عليهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه وما فاتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم, منهم فاسقون لتجدن أشد النا الناس عداوة للذين آمنوا للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم عزة للذين آمنوا الذين قالوا إما نصارا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ ترى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدمع مما أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ يقولون ربنا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمن مَا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأتابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط, ما من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك تفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميتر والأنصاب والأنصاب والأذلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم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 فيما طعموا دونهم فيما طعموا إذا متقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأمنوا ثم متقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبلؤ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 لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وما قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فجزاءه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفاره طعام مساكين او طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوقا بال امره عفا الله عما سلف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 فاتقوا الله يَا أُولِي الأَيَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عن أَشْيَاءَ لَا تَسْمَعُوا عَنْ أشياء إن تبذلكم تسؤكم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 أنفسكم عليكم أنفسكم لا يضروكم ظل إذا هتديتم إلَهُمَا رُجِعُوا كُمْ دَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن اغتبتم فيقسمان بالله إن اغتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إما إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما فَخَالَيَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ عليهم مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَئِنْ أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا ومعتدينا إن الظالمين ذلك ابنا ان يأتوا بالشهاده على وجهها على وجهها او يخافوا ان ترد ايمانا ترد أيمان بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا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 اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلاك واذ علمتك الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل واذ تخلق من الطين كهيئه الطير باذني فتنفق فيها فتكون طيرا باذني وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الموتى بِإِذْنِي وَإِذْ كففت بَنِي إِسْرَائِيلَ عنك إِذْ جئتهم بِالْبَيِّنَاتِ إِذْ الذين بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا منهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحوم مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن, أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمننا واشهد بأننا مسلمون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 وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مغيم الله ربنا